وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء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 فَأَمَّ الذيِنَ آمنوا وَعملِلُ الصَّالِحاتِ فَهُ فِي رَوضتِ يُحبَرون.